وسخر لكم ما في السماوات وما في الْأَرْضِ جميعا منه إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يتفكرون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 وَإِنَّ الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاغَرُونَ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 وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أَفَلَا تذكرون وقالوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إِلَّا الدهر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 وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النار وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا